بوك تو شاستين تريدست ستة ياوني بريميستني برومات المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة Kjeje autobus na postaja? Ayna mawqif al-bas? Al-hafilah? Ayna center? Ayyu bas alladhi yadhhabu ila wasat al-madinah? Ayyu bas alladhi yadhhabu ila wasat سكاتيريم اوتوبوسوم سيموران خط الذي ينبغي ان اخذ أي خط الذي يجب ان اخذه هل ينبغي أن ابدل الباص في السفر هل يجب ان ابدل الباص في السفر كي مورن Ejna jembehi en uveddil albas. Ejna Yajib en eveddil albas. Koliko stane v zaunica? Bikem tevkirat safar? Bikem tevkirat s safar? Koliko postaj je otot do centra? Kem adadu mahatati ta hatta wasatil medina? كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ توكاي ينبغي ان تنزل هنا يجب ان تنزل هنا ستوبيتيه لاكو ينبغي ان تنزل من الخلف يجب ان تنزل من الخلف Naslednji vlak prispeče z pet minut. El metro tali se jasilu hilal chemski dakaič. El metro tali se jasilu hilal chemski dakaič. Naslednji tramvaj prispeče z deset minut. El tram tali Hilala jasilu hilal ašri dakaič. El tram tali. سيصل خلال عشرة دقائق. نسلني اوتوبوس بريسبتش 15 دقيقه. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقه. سيصل خلال 15 دقائق. غداي كري زادني بلاك متى يسافر؟ اخر مترو متى يسافر اخر مترو متى <متاع> يسافر اخر ترام متى يسافر اخر ترام <متاع> يسافر آخر <متاع> Imate vazonico? Helma ga, ke tev ker at safar? Helma ga, tev safar? Ne, nimam je. Le, le juža dumaj. Tetkar safar? La, mamaj. V tem primeru morate plačati kazen. Ivan, Alejka. أن تدفع غرامة إذن عليك أن تدفع غرامة